الله لكم من رزق فجعلتم فجعلتم منه حراما وحلالا قل آ الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون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 ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا من ذلك إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكافرون في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ومن السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركا يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون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 ثم إلينا مرجعهم ثم إلينا مرجعهم ثم نذقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. الله أكبر.